ويحدثنا في ا ل أ س ط و ا ن ة ا ل ث ا ل ث ة عشر عن حديث ا ل إ ف ك و ق ص ة ب ي ع ة الرضوان وصلح ا ل ح د ي ب ي ة و ب ش ا ر ة الفتوحات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمع ا ل م ا د ة لكن هذا الحقد الذي تولد في نفس عبد الله بن أ ب ي بن سلول أ د ى إ ل ى حادث خطير آ خ ر لما رجع عبد الله بن أ ب ي بن سلول جلس مع المنافقين في مجلسه على الطريق الرئيسي ل ل م د ي ن ة في هذه ا ل ف ت ر ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كما ذكرنا كانت تنتظر من ي أ ت ي ه ا النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أ ن يترك رجل خلف الجيش خلف أي جيش على م س ا ف ة وراء الجيش م ه م ة هذا الشخص أ ن ه يتفقد إ ذ ا في شيء سقط من المسلمين إ ذ ا في شيء ن س و ا يحمله فيكون في م ؤ خ ر ة الجيش حتى يحمل الساقط من ا ل أ ش ي ا ء فهذا وهو صفوان بن م ع ط ل رضي الله عنه م ه م ة هذه ا ل م س أ ل ة جاء فوجد ع ا ئ ش ة فعرفها وكان يدخل عليها من قبل الحجاب فعرفها فقال ع ا ئ ش ة يرحمك الله ما اخلفك لماذا أ ن ت هنا وحدك فما ردت عليه ا س ت ي ق ب ت ما ردت عليه وما كلمته فقال لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ثم تقول والله ما ر أ ي ت أ ك ر م منه جاء بالبعير ف أ ن ا خ البعير نزل البعير ثم انصرف ذهب بعيد و قال اركبي يرحمك الله حتى لا يراني لان ركوب البعير قد ينكشف شيء تقول حتى لا يراني ابتعد فلما ركبت جاء و أ خ ذ البعير يقوده يمشي به ف طبعا هذا ا ل آ ن فورا بعد حادث عبد الله بن أ ب ي بن سلول وهذا الغيظ مالئ قلبه فجاء صفوان بن المعطل ومعه ع ا ئ ش ة رضي الله عنهما فقال ك ل م ة خ ب ي ث ة جدا عبد الله بن ابي بن سلوك قال ز و ج ة صاحبكم مع صفوان والله ما نجا منها وما نجت منه قال ك ل م ة الافك خ ب ي ث ة ك ل م ة الطعن بشرف ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فلما قال هذه ا ل ك ل م ة ب د أ ت ا ل ك ل م ة تتداول مع تداولها ب د أ ت الناس يزيدون عليها هو لم يصرح بالطعن بالشرف قال والله ما ن ج ى منها و ما نجت منه مع النقل واحد ينقل عن الثاني صار التصريح بالزنا وهو الافك الذي ذكره الله عز وجل في س و ر ة النور والافك هو اعظم الكذب تقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها تهيئت ت ا ل ق ص ة ت قل و والله ما شعرت بشيء ما ادري عن شيء لما رجعت وذهبت الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرضت ع ا ئ ش ة فورا بعد عودتها من بني ا ل م س ت ل ق مرضت مرضت شديد جدا واستمر مرضها اكثر من عشرين ي و م وما تدري عن هذا الحديث الذي ب د أ ينتشر بين الناس تقول وما شعرت ب أ ي تغير ولا أ ي شيء إ ل ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مع انتشار الخبر ومن شده تضايقه من هذا الخبر كان من عادته صلى الله عليه وسلم أ ن يلاطف ع ا ئ ش ة تقول كان من عادته ن يلاطفني خ ا ص ة إ ذ ا كنت م ر ي ض ة تقول أ م ا في هذه ا ل م ر ة فما كان يلاطفني سوى أ ن ه يدخل علي وكانت عندي أ م ي فيقول كيف ت ي ك م كيف حالها وما يزيد على ذلك فلما ر أ ي ت ان معاملته تغيرت ا س ت أ ذ ن ت وقلت يا رسول الله اريد ان اطبب في بيت امي فاذن لي فانتقلت ع ا ئ ش ة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ج م ع ي ن انتشر الخبر ب د أ الناس يتكلمون وانقطع الوحي خلال هذه ا ل ف ت ر ة كلها ما نزل جبريل انقطع الوحي ت أ د ي ب للمسلمين تعليم لهم أ ن ما يتكلمون مثل هذا الكلام ويحسنون الظن ب أ ن ف س ه م فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زاد الخبر وانتشر ويتجراون ب د أ الناس ك ل م و و ن ي ت وما هو قادر يرد ل أ ن ما عنده دليل وما جاءه الوحي بغير هذا وحي انقطع ما هو عارف ماذا يفعل في و م من ا ل أ ي ا م جمع الناس وصعد المنبر و ب د أ يتكلم فمن ضمن كلامه قال ما بال رجال يؤذونني في أ ه ل ي و و الله ما علمت عليهم إ ل ا خير و يقولون ذلك لرجل ل من أ ص ح ا ب ي و و الله ما علمت منه إ ل ا خير و ما يدخل بيت من بيوتي إ ل ا وهو معي يعني ما في مجال أ ن يكون هناك ع ل ا ق ة ل أ ن ه ما دخل يوم ا ل أ ي ا م إ ل ا وهو معي فهنا وقف السيد بن حضير رضي الله عنه عبد الله بن ابي بن سلول من الخزرج و سيد بن حضير من الاوس فماذا قال سيد الاوس سيد الاوس و ودي... سيد بن حضير بعد موت سعد بن عباده صار سيد بن حضير هو سيد الاوس فقال يا رسول الله ان يكونوا من الاوس نكفكيهم نحن نتولى امرهم نحن نؤدبهم وان يكونوا من ا خ و ا ن الخزرج فمرنا امرك فوالله انهم لاهل ان تضرب اعناقهم هذا الذي يتحدث في شرفك يستاهل نقطع عنقه فوقف سعد بن ع ب ا د ة سيد الخزرج قال كذبت ل ع م ر الله يرد على اسيد ما تضرب اعناقهم والله ما قلت هذه ا ل م ق ا ل ة الا انك عرفت انهم من الخزرج كل الناس عرفه ان اللي وراء ا ل م س أ ل ة عبد الله بن عبي بن الله ل س ولو و كان من قومك ما قلت هذا لو كان من ا ل أ و س ما قلت هذا الكلام فوقف أ س ي د يرد على سعد بن ع ب ا د ة قال كذبت ل ع م ر الله ولكنك منافق تدافع عن منافقين لان ا ل ص ح ا ب ة نفسهم ب د ا بينهم الفتنه ة ذ ا الكبار الصحابة هؤلاء كبار ا ل ص ح ا ب ة انظر كيف وصلت ا ل ف ت ن ة بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى ا ل ف ت ن ة بهذه ا ل ص و ر ة امرهم بالانصلاف ونزل يستشيرهم ينهي ا ل م س أ ل ة فزادت ا ل م س أ ل ة وحدث الشر بين المسلمين ثم فكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل فاستدعى اقرب الناس اليه من اهل بيته استدعى ا س ا م ة ابن زيد ا س ا م ة ابن زيد زيد بن ح ا ر ث ة يعتبر ك أ ن ه ب م ث ا ب ة ابن النبي صلى الله عليه وسلم لنتربى في بيده وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل تحريم التبني ف أ س ا م ك أ ن ه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ي ت ق به ويحب حب شديد واستشار علي بن أ ب ي طالب جماعه قال ما راي في هذا الذي يحدث فاسامه قال كلام واضح وصريح ومباشر قال يا رسول الله أ ن ت أ ع ل م ب أ ه ل ك ونحن نعلم نعرف أ ه ل ك والله ما علمنا عليهم إ ل ا خيرا ه ذ كذب فلا تلتفت إ ل ى شيء منه و ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أ س ا م ة يحثه على عدم التفات إ ل ى أ ي شيء من هذا الكلام وعدم الانزعاج منه علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال يا رسول الله النساء كثير يعني أ ن ت غير ملزم بهذه ا ل م ر أ ة إ ذ ا كان عليها م ش ك ل ة ولكن من باب ا ل إ ن ص ا ف سل ا ل ج ا ر ي ة سل ا ل خ ا د م ة التي عند ع ا ئ ف ة لأن الخادمة محتك بها باستمرار بها فاذا في شيء ستعرف فسل أ ا ل ج ا ر ي ة تعطيك الخبر تصدق فجيء ب ا ل ج ا ر ي ة خ ا د م ة ع ا ئ ش ة اسمها ب ر ي ر ة ف ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم ي س أ ل ه ا ويلح عليها بالسؤال فما عندها والله ما علمت الا خيرا والله ما ر أ ي ت سوء ق د فقام علي بن ب ي طالب ب د أ يضرب ب ر ي ر ة قال ا ص د ق ي رسول الله تقول والله ما ر أ ي ت شيء والله ما ر أ ي ت سوء والله ما مر عليه شيء الا يوم من الايام كان عندي عجين واضطررت للخروج فقلت لها احفظي لي عجيني هذا انتبهي ح ف ظ ي لي ي ع ج ي هذا ا ن للعجين وذهبت خرجت ف أ ح م ل ت العجين فجاء الغنم و أ ك ل العجين وهذا ا ل خ ط أ الوحيد ا ل ل ي شفته من ع ا ئ ش ة غير هذا والله ما علمت سوء وما علمت شر فهنا انتهى ل ب ي عليه يعني صلى الله وسلم ا ن ا ل أ م ر ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه لكن الكلام كثير و الكلام الكثير يزعج فظل ا ل أ م ر بهذه ا ل ص و ر ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها خف مرضها ف يوم من ا ل أ ي ا م أ ر ا د ت تخرج إ ل ى قضاء ا ل ح ا ج ة خارج ا ل م د ي ن ة كان الناس ما عندهم حمامات في البيوت كما هو الحال في هذا الوقت أ ج ل ل ك م الله كانوا يخرجون لقضاء ا ل ح ا ج ة خارج ا ل م د ي ن ة فخرجت مع و ا ح د ة من المسلمات هي أ م مسطح رضي الله عنها خارجين لقضاء ا ل ح ا ج ة م ص ط ح ابن ابي م ص ط ح من الذين صرحوا بالزنا من ش د ة الكلام هو من الناس الذين صرحوا بالزنا هكذا الشيطان وسوس له ففي الطريق هم ذاهبين تعثرت ام م ص ط ح بثوبها فسقطت على وجهها فقال تعس ت م ص ط ح سبت ابنها ف ع ا ئ ش انزعجت قالت لا تقولي ذلك أ ت س ب ي ن رجلا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم من أ ه ل بدر من الذين شاركوا في بدر مسطح لكن الشيطان سبحان الله لما يغلب ا ل إ ن س ا ن ف أ م مسطح تعجبت كيف ع ا ئ ش ة تدافع عن مسطح وهو الذي يقول عنها ما يقول قالت أ م ا بلغك ما يقول عنك قالت لا ف أ خ ب ر ت أ م مسطح ع ا ئ ش ة بكل الخبر ما كانت تدري عن شيء أ خ ب ر ت ه ا بالخبر والذي حدث وماذا فعل المسلمون والفتنه التي جرت بينهم و ع ا ي ش ة تقول والله ما كنت أ د ر ي عن شيء غ ا ف ل ة تماما م ر ي ض ة ما عند الا ابي و امي ما يخبروني بشيء كيف تعرف تقول فوالله ما استطعت أ ذ ه ب لقضاء ا ل ح ا ج ة من ش د ة غمدي ورجعت وبدات أ ب ك ي مركاد ك م يقطع كبدي انظر ا ل أ ل م الذي كانت تمر فيه رضي الله عنها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها بتقوى الله تعالى وذكرها ب ا ل ت و ب ة تقول تعجبت النبي صلى الله عليه وسلم ب د أ يشق فيه ثم قال لها يا ع ا ئ ش ة إ ن كنت قد أ ص ب ت ما يقولون فاستغفر الله وتوب إ ل ي ه ف إ ن ه تواب ا ل رحيم تقول لما قال لي هذا الكلام جف الدمع في عيني فالتفت ت إ ل ى أ ب ي و أ م ي وكانت أ ش د ف ت ن ة مرت على أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه الطعن في الشرف ليس م س أ ل ة ه ي ئ ه فالتفتت إ ل ى أ ب ي بكر رضي الله عنه و إ ل ى أ م ه ا قالت أ ل ا تجيبان رسول الله جابوه يقول لي توبي ف ق ا ل والله ما ندري ما نقول حتى أ ب و ه ا و أ م ه ا ا ل آ ن من كثر الكلام انظروا حجم الكلام الذي جرى فمن كثر الكلام حتى هم توقفوا في هذه ا ل ب ق ا ل ما ندري ما نقول فقالت لما ر أ ت ذلك ما بقى أ ح د يصدقها وهي يعني أ ص ل ا لم ت س أ ل ولم تستشار ولم تعرف الخبر إ ل ا عند ذلك فقالت والله قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أ ت و ب والله لا أ ت و ب إ ل ى الله مما ذكرت أ ب د ا والله إ ن ي لا أ ع ل م لان اقررت بما يقول الناس والله يعلم اني منه ب ر ي ئ ة لاقولن ما لم يكن لو قلت حدث يكون كذب والله يعلم اني ب ر ي ئ ة ولئن انكرت لا تصدقوني اذا انتم بديت تشكوا فيه من يصدقني لو قلت لم يحدث ما يصدقني احد لكن والله ما اقول الا كما قال وتحاول أ ن تتذكر اسم يعقوب عليه السلام فمن ش د ة ا ل ف ت ن ة و ا ل أ ل م الذي عليها ما س ط ا ع ت تذكر اسم يعقوب عليه السلام فقالت والله ما أ ق و ل إ ل ا كما قال أ ب و يوسف ما س ط ا ع ت تذكر اسمه ت ص ب ر جميل والله المستعان على ما تصفون تقول فوالله إ ن ي في نفسي لاقل من أ ن ينزل في ق ر آ ن لكني كنت أ ط م ع أ ن ت أ ت ي ر ؤ ي ا للنبي صلى الله عليه و سلم يبرئني الله سبحانه و تعالى فيها ل أ ن رؤيا ا ل أ ن ب ي ا ء حق تقول و بينما أ ن ا كذلك م ل ت ف ت إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم و اعطتهم ظهرها في هذه ا ل ف ت ر ة نزل ل ا جبريل عليه السلام وكانوا ت غ ش ى الوحي النبي صلى الله صلى عليه وسلم و يعلمون إ ش ا ر ا ت ه فالنبي صلى الله عليه وسلم استلقى و ب د أ العرق يتصبب منه فجاء أ ب و بكر الصديق وغطاه وانتظروا يقول أ ب و بكر فوالله ما مر علي يوم ولا لحظات مثل هذه اللحظات أ خ ش ى أ ن ي أ ت ي الخبر بعدم براءتها يعني كانت في منتهى ا ل ش د ة على اهل بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه تقول ع ا ئ ش ة أ م ا أ ن ا فوالله ما خفت ل أ ن ي أ ع ل م أ ن ي ب ر ي ئ ة و أ ن الله ما كان ل ي ظ ل م ن ي والله ما خفت وهو النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم التفت إ ل ى ع ا ئ ش ة قال أ ب ش ر ي يا ع ا ئ ش ة فقد نزل الوحي ببراءتك فقال, فقال ابو بكر الصديق فرح فرح شديد قال قومي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ت والله ما اشكره وانما اشكر الله الذي اتى ببراءتي من ش د ة الالم الذي في نفسها رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم امر بجمع الناس وصعد المنبر و ب د أ يخطب فيهم و ق ر أ عليهم الايات في س و ر ة النور ان الذين جاءوا بالافك ع ص ب ة منكم وجاءت الايات ب ب ر ا ء ة ع ا ئ ش ة وهذا سبب نزول هذه الايات ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد ث ل ا ث ة صرحوا بالزنا كلهم من المؤمنين ليسوا من المنافقين شوفوا المنافقين ب د أ و ا ا ل م س أ ل ة لكن فعلوها ب ط ر ي ق ة خ ب ي ث ة ما عليهم مستمسك والذي وقع في ا ل م ش ك ل ة المؤمنين الذين ما ح ف ظ و ا على السنتهم فجلد م ص ط ح ا بن ابي م ص ط ح من اهل بدر وجلدت حمنا بنت جحش اخت زينب بنت جحش زينب بنت جحش ز و ج ة النبي صلى الله عليه وسلم حفظت لسانها تقول ع ا ئ ش ة اما زينب فحفظها ايمانها رغم انها ض ر ت ه ا لكنها سكتت ما تكلمت ح م ن ة لانها متحمسله ة اختها زينب تكلمت فجلدت وجلد حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وكل ه من م المؤمنين ونجا المنافقون نجا عبد الله بن ا ب ا ي لكن الله سبحانه وتعالى اشار اليه و ا ل ذ يتولى كبره منهم هذا عبد الله ورسوله ورسوله الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان سمعتموه ظ ا ل م ؤ م ن و ن و ا ل م ؤ م ن ا ت ب ي ن ف س ه م خ ي ر ا ويشاركهم ا ان يكونوا يقولون انسانا ل ا ويقولون ت ا ام يا انسانا قال بلى قالت ما تقول انت شرايك قال يا ام ايوب اكنت انت ف ا ع ل ة ذلك قالت لا والله قال افكنت انا افعل ذلك قالت حاشاك لا والله قال فعائشه خير منك وصفوان خير مني كيف نشك فيهم فحفظ لسانه وعلم زوجته كيف ا ل ت أ د ب في مثل هذا الموقف فنجاه الله عز وجل ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على م ص ط ح م ص ط ح يكون قريب ل ا ب و بكر الصديق ف ك ا ن ينفق عليه كان من الفقراء المهاجرين ف ك ا ن ينفق عليه النبي ابو بكر الصديق فلما م ص ط ح تكلم في ابنه ا ب و بكر ا ل آ ن هذا جزاء الاكرام والاحسان يحسن اليك ي ت ك ل م في عرضه فحلف ابو بكر الصديق انه ما ينفق على م ص ط ح هذا ن ت ي ج ة ا ل إ ك ر ا م تفعل هذا فجاءت ا ل آ ي ا ت تنهى ابو ك ر الصديق و ت أ م ر ه ب ا ل إ ن ف ا ق على مسطح أ ل ا تحبون أ ن يغفر الله لكم فقال بلى أ ح ب أ ن يغفر الله لي فكفر عن قسمه و أ ع ا د النفقه على مسطح قصه ط و ي ل ة وفيها تفاصيل ك ث ي ر ة لكن كانت فتنه استمرت شهرا كاملا على المسلمين وتوقف فيها الجهاد وتعطلت فيها أ م و ر المسلمين بسبب ج ر أ ة بعض الناس على قيادتهم هذه ا ل ج ر أ ة والتلقي الكلام واحد ينقل الكلام بدون تدقيق ب د و ن تثبت هكذا الطعن في أ ع ر ا ض الناس الطعن في شرفهم الطعن في مواقفهم في مكانتهم دون سؤالهم دون التحقق دون ا ل ت أ ك د هكذا التصريح بفجور و ف ا ح ش ة دون سؤال ودون تثبت هذا من الذنب العظيم ا ل ك ف ك م ا س م ا ه الله سبحانه وتعالى فكان درسا عظيما للمسلمين هذه الاحداث كانت في ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة ل ل ه ج ر ة في اواخر ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة ل ل ه ج ر ة ح د ث ت م س أ ل ة ع ظ ي م ة جدا وهي صلح ا ل ح د ي ب ي ة صلح الحديبيه ي ق و العلماء يسميها غ ز و ة ا ل ح د ي ب ي ة و ا ل ح ق ي ق ة هي ليست غ ز و ة النبي صلى الله عليه وسلم مخرجه ا للقتال في ذلك الرسل ل عليه وسلم ه ا يقول للناس اني قد نويت العمره فمن اراد ان يخرج معي فليفعل فما خرج معه الا المهاجرين والانصار وبعض الافراد ما خرجت معه قبائل ك ا م ل ة بعض الافراد من بعض القبائل فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليش ما خرج الناس لان الجو متوتر ما زالت معارك وقوافل تؤخذ وصراع بين المسلمين والكفار فكانوا يتوقعون لو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى م ك ة تحدث م ع ر ك ة ويقتل فيها المسلمون فما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر كما ذكرنا وبعض القبائل بعض الافراد من قبائل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ف و ا ر ب ع م ا ئ ة رجل وكان هذا في ذي ا ل ق ع د ة من ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة ل ل ه ج ر ة وساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي والهدي هو ا ل إ ب ل التي تشعر وتقلد التشعير أ ن يجرح سنام البعير ع ل ا م ة أ ن ه س ي ذ ب ح ق ر ب ة لله فلا يركب و لا و لا يؤذى ل أ ن ه مقرب إ ل ى الله عز و جل أ و يقلد توضع على رقبته القلادات التي تشير إ ل ى أ ن ه سيدبح في سبيل الله قربانا إ ل ى الله فساق الهدي ساق النبي صلى الله عليه و سلم سبعين بعيرا هديا و تحرك النبي صلى الله عليه و سلم نحو م ك ة و انتشر الخبر المنافقين ما خرجوا إ ل ا واحد هو الجد ا بن قيس هو الوحيد من الموافقين اللي خرج و الباقين ي ما خرجوا قالوا و الله س ي د ب ا محمد يخرج الى م ك ة يذهب الى ا ع د ا ء بين ايديهم هكذا بدون شيء يسلم نفسه اليهم و الله سيدنا ر ب ح ل ل عليه ل ه و س محتار طبعا ا خشي فعلا من الغدر فماذا فعل اخذ معه السلاح لكن السلاح جعله على الابل يعني ما حملوه وتحرك النبي صلى الله عليه و سلم عند ذو ا ل ح ل ي ف ة ذي ا ل ح ل ي ف ة اللي يسمونها ا ل آ ن ابار علي ميقات أ ه ل ا ل م د ي ن ة على بعد سبع اميال من وسط ا ل م د ي ن ة م س ا ف ة ط و ي ل ة إ ل ى م ك ة هناك ل ب س ا ل إ ح ر ا م ف أ ح ر م و ا ب ا ل ع م ر ة عند ذي ا ل ح ل ي ف ة و بلبس ا ل إ ح ر ا م ما حملوا معهم السلاح السلاح موجود معهم على ا ل إ ب ل و صار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ط ر ي ق ة وصلت ا ل أ خ ب ا ر إ ل ى م ك ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قادم قالوا والله ما يدخلها لا ع م ر ة ولا غيرها ما يدخلها ما يدخلها علينا الا ب ا ذ ن ا فاستعدت قريش فاخرجوا جيشا كاملا و ا و ق ف ا ل ج ي ش على حدود الحرم م ك ة فيها ا ل ك ع ب ة ا ل ك ع ب ة تسمى المسجد الحرام حول ا ل ك ع ب ة م ن ط ق ة تسمى الحرم حول م ك ة تدخل منها م ز د ل ف ة ويدخل منها منى ي هذه كلها داخل الحرم عرفات خارج الحرم فهناك م ن ط ق ة تسمى الحرم في داخل الحرم لا يجوز القتال و لا يجوز قطع ا ل أ ش ج ا ر و لا يجوز الصيد كله حرام م ن ط ق ة آ م ن ة حتى من أ ي ا م ا ل ج ا ه ل ي ة ثم م ن ط ق ة ث ا ل ث ة أ ك ب ر اللي هي تسمى المواقيت والتي لا يجوز تعديها إ ل ا ب ا ل إ ح ر ا م لمن يريد الحج أ و ا ل ع م ر ة فعند الميقات النبي صلى الله عليه و سلم يريد ا ل ع م ر ة ف أ ح ر م لكن المسافه ة ك ل ا جاءها وهو محرم م س ا ف ة حوالي ا ر ب ع م ا ئ ة وخمسين ميل جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم خرجت قريش خارج م ن ط ق ة الحرم التي لا يجوز فيها القتل ولا الصيد ل ي ش لان لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى الحرم يصعب اخراجه لان ما يجوز فيها القتال ولو قاتلوه ينتشر الخبر ان قريش تقتل الناس في الحرم فتنتهك ح ر م ة الحرم وهذا امر عظيم عند العرب فكانت قريش ح ر ي ص ة جدا ان المسلمين ما يدخلوا م ن ط ق ة الحرم لان لو دخلوها لا يستطيعون ان يمنعهم و صار النبي صلى الله عليه وسلم قريش الان وقف ا على الطريق الرئيسي ما بين م ك ة و ا ل م د ي ن ة خارج م ن ط ق ة الحرم م س ت ع د ة معهم بعض ساداتهم ليس كل ساداتهم ابو سفيان سيد م ك ة في ذلك الوقت كان داخل م ك ة ما خرج مع الجيش داخل م ك ة بعض سادات م ك ة خارج و تعاهد الجيش على أ ن ه ما يدخل المسلمون لا ل ع م ر ه و لا لغيرها ما يدخلون و أ خ ر ج و ا الفرسان ك ت ي ب ة ك ا م ل ة من الفرسان ي ر أ س ه م خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في ذلك الوقت على الكفر في الطريق جاء رجل اسمه بشر ا بن سفيان الكعبي إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم قال يا رسول الله قد خرجت لك قريش خرجوا بجلود النمور كانوا يلبسون جلد النمور إ ذ ا أ ر ا د و ا القتال معناها خلاص ناوين على القتال فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا ويح قريش يا ويح قريش ما ضرهم لو ت ر ك و ن لو ت ر ك و ن لو خلوا بيني وبين الناس ف إ ن انتصرت فعزي عزهم و شرفي شرفهم و إ ن قتلت فهو ما يريدون لماذا هذا العناد لماذا هذا ا ل إ ص ر ا ر من قريش حتى العمره ا ل آ ن يريدون أ ن يمنعوني منها فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم من موقف قريش ما فيه لين على ا ل إ ط ل ا ق حتى للعمره ما فيه لين ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجل ي ع ن ي ي س أ ل جيشه من رجل منكم يدلني على طريق ي أ ت ي القوم من خلفهم يعني التف ادخل الحرم من طريق غير معروف طريق الى م ك ة طرق م ك ة م ع ر و ف ة فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن جاء من ج ه ة ا ل م د ي ن ة لكن يريد طريق غير معروف يدخل فيه م ك ة فقال واحد من ا ل ص ح ا ب ة انا يا رسول الله فقال ذل ذلك فمشى بهم بطريق وعر اتعبهم شق عليهم ش ق ة ش د ي د ة جيش يعني ليس جيشا وانما عدد كبير الف و ا ر ب ع م ا ئ ة يسيرون في طريق وعر اتعبهم جدا لكنه فعلا كان طريق صحيح فوصلوا خلف جيش م ك ة و جيش م ك ة ما يعلمون ولا يدرون عن شيء ما زالوا ينتظرون جيش الرسول صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي ه م والجيش وراءهم صار وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحرم وجيش م ك ة ما زال ينتظر الى ان وصلوا الى علامات الحرم كان العرب يضعون علامات ل م ن ط ق ة الحرم حتى يعرف ان هذه م ن ط ق ة الحرم فما تنتهك فوصلوا الى علامات الحرم ما بينهم وبين العلامات الا خطوات في هذا الموطن قبل ما يدخل الحرم ب ر ك ت ن ا ق ة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ا ل و ح د بدون ما ي ب ر ك ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم نزلت ا ل ن ا ق ة و ب ر ك ت حاول النبي صلى الله عليه وسلم يحركها ما تحركت جاء ا ل ص ح ا ب ة ينخزونها يضربونها ما تحركت قالوا يا رسول الله اصابها شر قال لا بل حبسها حابس الفيل من الذي حبس فيل ابرهه من ان يهدم ا ل ك ع ب ة الله سبحانه وتعالى وهو الذي حبس ن ا ق ة النبي صلى الله عليه وسلم من أ ن تدخل الحرم ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول في ذلك الموطن فنزلوا ا ل آ ن هم خارج الحرم وهم آ م ن ي ن فجاء ا ل ص ح ا ب ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أ ن ز ل ت ن ا في مكان ما فيه ماء نحن كنا نطمع ننزل في مكان فيه ماء ما عندنا ماء وما بقى عندنا من الماء إ ل ا الذي عندك وما يكفيك إ ل ا الوضوء قال في المكان آ ب ا ر قالوا ما فيها الا بئر جاف قال اين هو ف ذ ل و ه عليه ف ت و ض أ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البئر بالماء البقليل الذي عنده ثم اعطى سهم لواحد من ا ل ص ح ا ب ة قال انزل في البئر فنزل قال حك ارض ل البئر فحك ارض البئر فانفجر الماء فكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فشرب الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدعوني قريش الى خ ط ة ي س أ ل و ن ي فيها ص ل ة الرحم إ ل ا أ ع ط ي ت ه م إ ي ا ه ا يعني إ ذ ا لانت قريش وطلبوا الصلح س أ ص ا ل ح ه م فنزل بهذه ا ل ن ي ة صلى الله عليه وسلم أ ن ه رأى أن الله حبسه من دخول م ك ة هنا قريش وصلتها ا ل أ خ ب ا ر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم التف حولها و أ ن ه على وشك أ ن يدخل الحرم ففزعوا لو دخل الحرم م ص ي ب ة عندهم فاستعجلوا نحو الحرم فوجدوه قد خيم خارج الحرم استغربوا كان يستطيع يدخل استغربوا ماذا يريد فخيموا نزلوا ايضا قالوا خلونا نعرف يعني لو كان يريد ا ل ع م ر ة م ف ر و ض يدخل اذا يريد القتال لانه نزل خارج الحرم ومعه السلاح لكنهم محرمين فهل يريد ا ل ع م ر ة ام يريد القتال الامر محير وفعلا محير لانه نزل خارج الحرم لو يريد ا ل ع م ر ة م ف ر و ض ينزل داخل الحرم فاحتاروا ماذا يفعلون هل يمنعون هؤلاء العمار من دخول م ك ة فينتشر الخبر و تصب عليهم في العرب قالوا خلونا ن ت أ ك د فارسل و ا سيد من سادات العرب هو بديل و ا بن ورقاء من سادات خ ز ا ع ة لكنه كان عند بيت في م ك ة يعيش في م ك ة وهو من سادات خ ز ا ع ة فكان معهم فقالوا اذهب وانظر لنا ماذا يريد محمد فذهب بديل و ا بن ورقاء رضي الله عنه كان قد اسلم فيما بعد ذ ا الوقت كان على الشرك ذهب بدير بن ورقه فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم دخل جلس اليه قال يا محمد ما تريد قال اريد العمر وقد سقت الهدي انظري الهدي امامك وانا كلنا محرمين قال فما بال السلاح ليش جاي بالسلاح قال يا ب د ي ل اني اخشى الغدر لو جئت بدون سلاح يربحون هكذا ما ن د ا ف عن ع انفسنا لا يعقل فاقتنع ب د ي ل وذهب الى واشتماعوا اليه. قال الرجل يريد العمره اتركوه قالوا والله ما يدخلها علينا الا باذننا حتى ولو ا ل ع م ر ة قالوا كيف عرفت انه يريد ا ل ع م ر ة قال كذا ما عندك الا كلامه يعني هذا كلامه كيف مصدق ف ق ا ل و ا ن ر ي د ا ن ن ت أ ك د فارسلوا رجل اخر من ساداتهم هو مكرز ا بن حفص مكرز ا بن حفص و ل ما م طبعا ا ع س ك ر ي ن ق ر ي ب ي ن ي ع ن ي المسافه ن ب ي عليه س تتعامل مع ا ل ر ج ل م ا س أ ل ا ل ل ه عليه و س ل م ش ي ئ ا و ل ا سأل المسافه ل م تتعامل ل ي ط ا في ل ع رجع س ك ر ثم ق ا و ا مع ا وراك يا مكرز؟ قال الامر غير واضح مكرز غير يريد قد ل م ر يريد ة وقد ا ل ق ت ا ل م ع ه ا ل س ل ا ح طيب ما ت أ ك د من شيء واحد الطريقة قدرت بهذه فقال ما سالت أ ل ت م س أ احد قال لا قالوا لا ن ب ع ت بعد واحد حتى ن ت أ ك د فارسلوا كان واحد من الاحابيش الاحابيش ق ب ي ل ة من ا ل ح ب ش ة فكان سيدهم في م ك ة في ذلك الوقت فخرج ينظر الاخبار قالوا لا يا حليس بن ع ل ق م ة انت انظر لنا الخبر فذهب حليس بن ع ل ق م ة النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ر آ ه قال هذا ممن يعظمون الهدي الهدي الابل هذه ا ل م ش ع ر ة و ا ل م ق ل د ة لها مكانه عظيمه في نفسه يحترم من يهدي للبيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب قال سوق الهدي امامه فلما اقترب اثار ا ل ص ح ا ب ة الهدي فقام الهدي مشى امامه ر أ ى الهدي مشعر ومقلد علامه و ا ض ح ة على ان الناس يريدون ا ل ع م ر فرجع قال الرجل يريد العمره قالوا كيف عرفت قد قال قد ساق الهدي فردوا عليه رد عنيف قالوا انما انت اعرابي لا علم لك فغضب قال والله ما على هذا عاهدناكم يا معشر قريش ايصدوا عن بيت الله من جاء معظما له جاء يعظم البيت جاء بالهدي وتمنعونه والله ان لم تدعوه وتخلن بينه وبين ا ل ك ع ب ة لانفرن عليكم بالاحابيش, أهجم عليكم بالأحابيش. فقالوا لا يا رجل ا ن ت ظ ر اصبر لا تستعجل دعنا نرى ر أ ي ن ا تهدؤوا ولا كادت تحدث م ش ك ل ة بينهم وبين الاحابيش بسبب هذه العمره ثم قالوا نرسل رجل اخر الان هم يرسلون الناس من غيرهم حتى ي ت أ ك د من الخبر ل أ ن ه يخشون ان واحد منهم ما ي أ ت ي ه م بالخبر ف أ ر س ل و ا ع ر و ة ا بن مسعود الثقفي ع ر و ة ا بن مسعود الثقفي رضي الله عنه كان أ ي ض ا على الكفر في ذلك الوقت سيد الطائف سيد بني ثقيف كان أ ي ض ا في م ك ة في ذلك الوقت ف أ خ ذ عليهم المواثيق قال لهم أ ن ا لست كمن سبقني كل واحد ي أ ت ي ك م بالخبر تكذبونه كل واحد يذهب ترجع تسبونه تسفه ا ل ر أ ي ه وتقول الله اعلم لك وكل فاخذ عليهم م ا ث ي ق اذا الخبر اتيت به تصدقوني قالوا نعم انت سيد من ساداتنا واذهب اروى بن مسعود بس عشان نعرف مكانته ا هو الرجل واحد من الاثنين ا ل ذ ي ن عناهم الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن على لسان الكفار وقالوا لولا انزل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم الوليد بن م غ ي ر ة في مكة و ع ر و ة ا بن مسعود في الطائفه ذ ه مكانته عند العرب فلهذه ا ل م ك ا ن ة ا ل ع ظ ي م ة اعطوه العهد والميثاق انهم لن يردوا كلامه فذهب ع ر و ة الان ع ر و ة يريد ان ي ت أ ك د كيف ي ت أ ك د اللي قبله شافوا ما في ك ف ا ي ة في الامر و س أ ل و ا ايضا ما في ك ف ا ي ة فحط في باله خ ط ة خطتها ان يستفز المسلمين ف إ ذ ا وجد منهم رد شنيع وعنيف معناها يريدون القتال و إ ذ ا ر أ ى منهم الحلم والهدوء فمعناها يريدون العمره ف ذ ه ب و ن ي ة أ ن يستفز المسلمين فذهب وطلب اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع معه النبي صلى الله عليه وسلم س ا د ت ا ل ص ح ا ب ة جالسين النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن الرجل ج ا ي مسلح ما رضى ينزع السلاح النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر حارس الخاص ا ل م غ ي ر ا بن ش ع ب ة ان يلبس السلاح ويكون عنده احتياط فلبس السلاح وغطى نفسه بالسلاح ما يرى الا عينيه ووقف بالسيف خلف النبي صلى الله عليه وسلم احتياط لو تصرف الرجل اي تصرف يضربه ا ل م غ ي ر ا بن ش ع ب ة يكون ابن اخو اروى ا بن مسعود م غ ي ر ا بن ش ع ب ة ثقفي اروى ا بن مسعود يصير عمه لكن ما عرفه لانه لابس السلاح فوقفوا على هذه ا ل ص و ر ة جلس عبد الله مسعود امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد جئت تدخل م ك ة ع ن و ة ب ا ل ق و ة جئت تدخل م ك ة قال انما جئت ل ل ع م ر ة قال يا محمد ان كنت تريد القتال فايم الله لا يغرنك هؤلاء اصحابك اللي م ع ك يستفزهم لا يغرنك هؤلاء الذين م ع ك فوالله لان ب د أ القتال لينكشفن عنك يتركونك وحدك ويفرون هؤلاء كلهم فغضب ابو بكر ما استطع يصبر ابو بكر الحليم ما استطع يصبر على هذه الكلمه ة ف س ب سبة شنيعة ثم قال ا نحن ننكشف عنه والله ما ننكشف عنه النبي صلى الله عليه وسلم امر ا ب و بكر قال اتركه يا عمر ي ا ب و بكر ا ه د أ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هذا يريد ان يستفزه ف ع ر و ة بن مسعود مع هذا السب ا ر ت ف ت الى ابا بكر قال لولا يد كانت لك عندي ل ك ف أ ت ك بها لولا انك صاحب فضل علي ي ابا بكر كان ع له ي فضل على ع ر و ة لولا هذا الفضل ر د ت عليك هذه السبه التي سببتني بها فانتهى الامر بهذا الامر الهدوء. ثم ان كان من ع ا د ة العرب اذا واحد بالكلام يريد يستفزلي امامه يجر لحيته فهذا يريد ان يستفز النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده ليجر ر ح ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ح ر ك ة يعني ما ما فيها ادب وفيها استفزاز شديد فعروه بن مسعود لما مد يده يريد يجر ر ح ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م غ ي ر ة ا بن مسعود و ا ل ش ع ب ة ما صبر فقلب ب ا ل س ي ف السيف ص ب ح ه السيف ضرب يد عروه بن مسعود ض ر ب ة منعته من ان يمد يده فخاف ع ر و ة باربه بالسيد. فخاف. قال من هذا الفضل الغليظ انما اردت ان ا ح د ت ك يا محمد فقال ارفع يدك عن رسول الله قبل ان لا ترجع اليك هذا المغيرة قال من هذا ويش ه ذ الفضاضه ا ا ل غ ل ب ة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال الم تعرفه قال لا قال هذا ابن اخيك ا ل م غ ي ر ا بن ش ع ب ة قال اي غدر يا الغادر. وهل غسلت س و ء ت ك الا بالامس يشير الى ق ص ة المغيره ثقفي مسلم الان عند المسلمين كيف صار مسلم عند المسلمين له ق ص ة كان ذاهب مع وفد من بني مالك الى المقوقس في مصر ب ن ي مالك مؤدبين لطيفين هذا ا ل م غ ي ر ة فض غليظ فعلا فما كان مؤدب في الحديث معه المقوقس ا ل آ خ ر ي ن مؤدبين فلما جاء وقت الرحيل المقوقس أ م ر أ ن يعطى الجميع جوائز و هدايا إ ل ا ا ل م غ ي ر ة ل أ ن ه غير مؤدب ما أ ع ط ا ه شيء فخرجوا كلهم معهم الجوائز و الهدايا و الاموال إ ل ا ا ل م غ ي ر ة فغضب كيف يعامل هذه ا ل م ع ا م ل ة وكيف يسافر ط ل ع بدون بدون ي لمصر ويرجع بدون شيء ما يصير في ف الطريق لما نام ج م ا ع ة بني مالك رايحوا اياه الان قام وقتلهم كلهم ثلاثه عشر رجل دبحهم واحد واحد واخذ كل اللي جابوه كل غنائمهم وراح فيها وصل الخبر الى بني مالك ان جماعتهم قتلوا على يد ا ل م غ ي ر ة فثاروا طلبوا من بني ثقيف ان يسلموهم ا ل م غ ي ر ة ا ل م غ ي ر ة سيد من ساداتهم يعتبر شريف من اشرافهم ما يستطيع ان ي س ل م و ه العرب ه ذ ا ا ل ح م ي ة اللي فيهم انصر اخاك ظالما او مظلوما ها? كيف ي س ل م ا ب ن ه م فرفضوا فكادت تشتعل الحرب ما بين ثقيف وبني مالك وفعلا التقى الجيشان فهنا وقف واحد من حكماء العرب وقام لعروه بن مسعود قال يا ع ر و ة انت سيد من س ا د ا ت العرب واحكم من ان تفعل هذا لا تفني قومك وتفني بني مالك لا تفني قال و وتفني م م ك بني ك قال ماذا افعل قال انا نصيحتي لك نصيحتي لك انك تدفع الديات تدفع ديات بني مالك وتنهي ا ل م س أ ل ة ففعلا ح ق ا عروه بن مسعود حقن الدماء ودفع الديات وانتهت ا ل م س أ ل ة ما بين بني مالك وبين بني ثقيف ا ل م غ ي ر ة هرب بالاموال اللي اخذها معه هرب نحو ا ل م د ي ن ة الان خشى ان ياخذون اموالا يرجعون ه ا لبني مالك فهرب و ر ا ه على اسلامه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اما الاسلام فنعم واما الغدر فلا المال يرجع لبني مالك فراح عليه المال ايضا ف... فهكذا ق ص ة اسلامه فالان عروه بن مسعود ذكره يقول له وهل غسلت س و ء ت ك الا بالامس يعني انا ل و ل ا كنت انت في م ص ي ب ة انا اللي نجيتك الان تضربني على يدي فقال هذا رسول الله ولو, ولو كل هذا الفضل الذي فعلته لي لكن ما تمد يدك على رسول الله هذا رسول الله فانظر حرصهم رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل ف ت ر ة حان وقت ا ل ص ل ا ة فقام بلال واذن وقام النبي صلى الله عليه وسلم ل ي ت و ض أ الان عروه بن مسعود جالس ينظر فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا فاجتمع عليه ا ل ص ح ا ب ة عروه ينظر كل ما توضى النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ا ب ة يلتقطون الماء الذي يسقط منه ويمسحون به أ ن ف س ه م ي ت ف ن النبي صلى الله عليه وسلم ي أ خ ذ و ن ت ف ل ة النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون بها ت ح ج ب عروه ما هذا فاكتفى شافهم في ا ل ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم وكلهم مصطفين اكتفى ما كمل النقاش رجع اجتمع مع ساده قريش قالوا ما ر أ ي ما وراءك قال قبل ما اقول لكم ا ل ر أ ي قد و الله وفدت على كسرى في ملكه و وفدت على هرقل في ملكه على قيصر في ملكه و وفدت على النجاشي في ملكه فوالله ما ر أ ي ت احدا في ملكه اعظم من محمد في ملكه ولئن ا ل ل ه قاتلتموهم والله ما يسلمونه لكم حتى يقتلون مثلهم يعني ما ما يسلمون الا بقتل الف و ا ر ب ع م ا ئ ة رجل ولئن قتلوا مثلهم فما خ ي ر ة ا ل ح ي ا ة بعد ذلك قالوا ما ر أ ي قال ا ل ر أ ي عندي أ ن تصالحوه على الا يعتمر هذا العام أ ن ت م ما تريدون يدخل هذا العام ولا تريدون قتاله ص ا ل ح و ه ولا يعتمر هذا العام ف ع ن د إ ذ ن فكرت قريش قالوا نريد أ ن ن ت أ ك د أ ك ث ر ف ع ن د إ ذ ن قالوا أ ح س ن شيء ن أ س ر واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ن أ خ ذ ه ونحقق معه نعذبه حتى نرى ما هي ا ل ن ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة لمحمد فبالليل ارسلوا اربعين ر ج ل تسلل هؤلاء الرجال هدف ان ي أ خ ذ و ا ح د من المسلمين يأسرونه حتى يحققوا معه وفعلا ب د أ هؤلاء يتسللون لعل واحد يخرج لقضاء ا ل ح ا ج ة ولا شيء يسرونه أ النبي صلى الله عليه وسلم صاحي و ع ي و ن اكتشفت هؤلاء الاربعين رجل الذين قادمين ك ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم امر م ج م و ع ة من ا ل فرسان المسلمين باخذ السلاح فاحاطوا بالاربعين رجل واسروهم كلهم هم جايين ولكن يجب و ان يكون هناك ا س ر ا ر لانه ل ل يجب ص ان يكون ه م ا ك اصرار لانه ق ل يجب ان يكون هناك اصرار ة لانه يجب ان يكون ا ع ة هناك اصرار د لانه ي ر ي د ان ل ق يكون ه ن ا ل اصرار النبي صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى أ ي ض ا ا ل م س أ ل ة بهذه ا ل ص و ر ة تضايق يعني كل هذه المحاورات كل هذه المحاولات ما في ن ت ي ج ة قال هؤلاء لا, لا نفع معهم هذا الجيش كلهم عنيدين خلونا نتفاوض مع سيد م ك ة مع ابي سفيان فنادى عمر قال يا عمر اذهب الى م ك ة وفاوض ابو سفيان ي ت م ح لنا بدخول م ك ة ل ل ع م ر ة فقال عمر يا رسول الله قد علمت انه ما من اصحابك احد اشد على قريش مني وما بقي احد من قومي يحميني ما في احد يدافع عني فاذا تريد ان ترسل احد الى م ك ة ارسل رجل له م ن ع ة ومكانه في م ك ة قال من قال ارسل عثمان عثمان من بني ا م ي ة وابو سفيان من بني ا م ي ة فيحميه يعني له م ك ا ن ة ليس كمثلي فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتنع بذلك فارسل عثمان لما وصل عثمان اكرمه ابو سفيان قال لن تريد ان تطوف بالكعبه فطف قال لا والله ما اطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بدا عثمان يفاوق أبو, ابو سفيان امر قال تبقى عندنا ما تخرج حتى نرى راينا فمنع ح د ث عثمان من الخروج والعوده الى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى ان المساله حتى رسوله يقتل راى ان المساله الان كانها وصلت الى مرحله القتال فامر أ ص ح ا ب ه ب ا ل ب ي ع ة إ ذ ا ب د أ القتال ما تفرون و ب د أ ت ا ل ب ي ع ة ب د أ ا ل ص ح ا ب ة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت ا ل ش ج ر ة و ب د أ ت ا ل ب ي ع ة للنبي صلى الله عليه وسلم تحت ا ل ش ج ر ة واحد واحد يبايعون أ و ل من بايع كما في الروايات هو أ ب و سنان ا ل ا ص د ي رضي الله عنه وتتالى ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل ب ي ع ة س ل م ا بن الاكوع الذي ذكرنا قصته رضي الله عنه خير الفرسان بايع ثم جلس يرتاح فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ف ت ر ة الف ا ر ب ع م ا ئ ة رجل ف ت ر ة ت أ خ ذ بيعتهم فراه جالس قال يا س ل م ة قم بايع قال ق د بايع ت يا رسول الله قال بايع م ر ة اخرى ت أ ك ي د لان هذا مكانته في القتال ليس مثله احد ما في احد يقاتل مثله على رجله هنا الله صلى عليه وفي هذا جواز ت أ ك ي د ا ل ب ي ع ة و تكرار ا ل ب ي ع ة م ر ة أ خ ر ى بايع كل ا ل ص ح ا ب ة الذين شاركوا في ا ل ح د ي ب ي ة الف و ا ر ب م ا ئ ه رجل إ ل ا واحد هو الجد بن قيس كان يتسلل خلف الجمال خلف ا ل إ ب ل حتى م ا يبايع يقول واحد من الصحابه ر أ ي ت ه يلود بالجمال حتى لا يبايع وكان عنده جمل أ ح م ر فكان مختبئ خلفه فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تمت ا ل ب ي ع ة وضع يده اليسرى على يده اليمنى وقال وهذه يدي عن عثمان فبايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نيابه عن عثمان فقال ا ل ص ح ا ب ة فوالله ليسرى النبي صلى الله عليه وسلم خير من ايماننا جميعا النبي صلى الله صلى عندئذ ل وسلم ي ه ع بشرهم بالبشره ا ل ع ظ ي م ة فقال والله لا يدخل النار من بايع تحت ا ل ش ج ر ة كلكم في ا ل ج ن ة و قال لهم يدخل ا ل ج ن ة كل من بايع تحت ا ل ش ج ر ة الا صاحب الجمل الاحمر نوزع صلى الله عليه و عرفه قال هذا ما يدخل ا ل ج ن ة الباقين كلهم يدخل و ا ا ل ج ن ة فالنبي صلى الله عليه و سلم عقد لهم ا ل ب ي ع ة وهي التي نزلت فيها الايات ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله لقد رضي الله عنهم يوايعونك تحت ا ل ش ج ر ة فهذه م ك ا ن ة ا ل ش ج ر ة و ا ل ب ي ع ة عند ا ل ش ج ر ة ا ل ب ي ع ة التي تسمى ب ي ع ة الرضوان قيل هي ب ي ع ة على الموت وقيل هي ب ي ع ة على الا يفروا ما يهربوا اذا ب د أ القتال ما يهربوا فكانت هذه بيعتهم رضي الله عنهم عند ا ل ش ج ر ة ا ل ش ج ر ة ظلت ق ا ئ م ة الى زمن عمر بن الخطاب ثم ان عمر رضي الله عنه امر بقطعها قال حتى لا يشرك الناس فيها خ ش ي ة الشرك أ م ر بقطعها فكانت نهايتها في زمن عمر رضي الله عنه لما وصلت ا ل أ خ ب ا ر لقريش أ ن صارت ا ل ب ي ع ة وعلى الموت خافوا فقالوا نريد الصلح نريد الصلح فعندئذ أ ر س ل و ا سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو لما ر أ ه النبي صلى الله عليه وسلم قادم عرفه قال سهيل سهل الله لكم قد أ ر ا د ت قريش الصلح ليش سهيل رجل مفاوضات مثل وزير خ ا ر ج ي ة الباقين هذين وزراء دفاع يريدون معارك هذا لا يرسل إ ل ا للمفاوضات فلما ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم عرف أ ن قريش تريد الصلح فقال سهل الله لكم جلس سهيل ف ب د أ الحوار المهم تم الاتفاق بين سهيل بن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم على الصلح تم الاتفاق على الصلح ثم ب د أ و ا بعدما اتفقوا على الشروط والتفاصيل وكل حاجة ب د أ و ا ب ك ت ا ب ة الصلح فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادى علي بن ابي طالب هو الذي كتب الصلح وشهد على الصلح ج م ا ع ة من الكفار و ج م ا ع ة من المسلمين فمن الكفار الذين شهد طبعا سهيل بن عمرو ح و ا ي ط بن عبد العزى وغيرهم من الذين شهد المسلمين ا ل و بكر وعمر وعلي بن ابي طالب ك ا ن هو الذي يكتب ومحمد بن مسلم وغيرهم فالنبي ص ل الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فكتب علي بن ابي طالب بسم الله الرحمن الرحيم فاعترض سهير بن عمرو هذا من اولها قال والله ما ندري من الرحمن احنا عندنا الرحمن هذا ما نعرفه اكتب باسمك اللهم علي بن ابي طالب قال كتب ت بسم الله الرحمن الرحيم قال م س ح ت قال والله ما امصحت فمن اول المفاوضات صارت اختلاف على ق ض ي ة ت ف ص ي ل ي ة ف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي بصحه فقال يا رسول الله كيف امسح الرحمن الرحيم قال اين هي ما ف قال ر أ ق هذه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم م ن ن ف س ه قال اكتب هذا ما صالح عليه وهو يكتب محمد رسول الله سهيل بن عمرو فاعترض سهيل بن عمرو قال والله لو كنت اعلم انك رسول الله ما قاتلتك اكتب اسمك واسم ابيك اكتب محمد بن عبد الله لا تكتب لي محمد رسول الله ه ذ ا رسول الله ما اعترف فيها فتضايق المسلمون وبدات انفعالات الان المسلمين اصلا مضايقين من الصلح كيف ك يتصالحون ف ي على عدم دخول م ك ة وعلى عدم ا ل ع م ر ة والان ياتي هذا ويتشدد هذا التشدد و هذا ا ل ت ع ن ط فزادت ا ل م س أ ل ة فقال النبي صلى الله عليه و سلم قال والله ما امسح رسول الله قال اين هي قالها فمسح النبي صلى الله عليه و سلم بنفسه يريد الصلح النبي صلى الله عليه وسلم مع ب د ا ي ة ك ت ا ب ة الاتفاق اولا خلونا ن ق ر أ شروط الاتفاق بعدين مع ب د ا ي ة هذه الشروط ما كتبت حتى الان اتفقوا على التالي اتفقوا على ان المسلمين يرجعون هذا العام ما يدخلوا م ك ة ومن حقهم ان ي أ ت و ا في العام القادم فيدخلوا م ك ة ل ل ع م ر ة وانه اذا جاءوا في ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة قريش لن تتعرض لهم باي انواع من التعرض بشرط ان المسلمين اذا دخلوا م ك ة في ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة يدخلوها وليس معهم سلاح الا سلاح الراكب وهو السيف والسيوف يجب ان تكون في الاغماد غير م ش ه و ر ة حتى لا يظهروا ع ن ي ي عزتهم ومكانتهم و ا ل م د ة ا ل م ح د د ة لهم ل ه ذ ه العمره ع م ر ة القضاء كما سميت ث ل ا ث ة ايام فقط عليهم ان يتركوا م ك ة بعدها هذا ب ا ل ن س ب ة لما يتعلق ب ا ل ع م ر ة ثم اتفقوا على بعض الشروط ا ل ا ض ا ف ي ة من اهمها انتهاء ح ا ل ة الحرب ما بين قريش والمسلمين م د ة عشر سنوات يامن الناس فيها بعضهم بعضا ما في قتال ما في هجوم على القوافل ما في شيء امن كامل عشر سنوات ويلتزم محمد صلى الله عليه وسلم يلتزم برد من ي أ ت ي مهاجرا من م ك ة اي واحد يهاجر من م ك ة الى ا ل م د ي ن ة يعود يرجع الى الكفار واي واحد ي أ ت ي مرتد من م ك ة من ا ل م د ي ن ة الى م ك ة لا يرجع الى ا ل م د ي ن ة وكان هذا من اهم من اشد الشروط على المسلمين لان كان فيه كأن الكفار اخذوا شيء فيه م ز ي ة ان ا ل ل ي ي أ ت ي منهم ي ر ج ع و ن ا ل ل ي ي أ ت ي من المسلم ي ن ما يرجعون ف ك أ ن ه م هم الذين انتصروا في هذا الصلح ثم من شروط الصلح أ ن القبائل التي تريد أ ن تدخل في حلف المسلمين فلهم ذلك ومن يريد أ ن يدخل في حلف قريش فلهم ذلك فكان ممن شهد الصلح سادات خ ز ا ع ة وسادات بني بكر فقالت فقال خ ز ا ع ة نحن في حلف محمد وقال ب ن ي بكر نحن في حلف قريش وهذا الحلف هو الذي سبب فتح مكه فيما بعد ل أ ن ب ن ي بكر اعتدوا على خ ز ا ع ة فهذا دخولهم فيه كان في تلك ا ل ل ح ظ ة ثم قالوا من ضمن الشروط ان اي ق ب ي ل ة تدخل في الحلف تعتبر جزء من المعسكر هذا واي اعتداء على هذه ا ل ق ب ي ل ة يعتبر نقض لكل العهد و ل ذ ا ك النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد مع قريش لان قريش نقضت العهد بعونها ا ب ك ر في عدوانها على خ ز ا ع ة فكان هذا هو ملخص ملخص صلح ا ل ح د ي ب ي ة وكان سبب فيما بعد فيما جر ى اليه من فتح م ك ة الان اتفقوا على شروط ب د أ و ا يكتبونها بسم الله الرحمن ا ل ل ه ي م ن هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله وما صلى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو الان مع ب د ا ي ة ك ت ا ب ة الشروط والا و اصوات صاخ ر خارج ا ل خ ي م ة فخرجوا ينظرون ويد واحد من المسلمين من م ك ة هارب من م ك ة بالسلاسل ما زال مربط بالسلاسل وهارب سمع ان جيش المسلمين قريب فاراد ان ي ل ج أ اليهم هو من هو ابو جندل ابن سهيل ا بن عمرو اللي يكتب ا ل م ب ا و ض ا ت والاتفاق الان ان اللي ي أ ت ي من م ك ة يعود فجاء ابو جندل يا رسول الله جئتك مهاجرا ما اريد م ك ة اريد ارجع معك فقال سهيل ا بن عمرو يا محمد الصلح الذي بيني وبينك بمعنى ترجع لي ابني فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما كتبنا الصلح الصلح بعد ما كتب لان ما الموقف هل, يت... هل يرجع ابو جندل ولا ما يرجع ابو جندل صلح تم لكن ما كتب ف ج... ابو سهيل المعون تتدخل هنا قال اما تكفيكم ا ل ك ل م ة لازم تكتبون الكلام ما يكفي فقال、النساء. النبي صلى الله عليه وسلم بلا يكفينا خذ ابنك ابو جندل طبعا ما يعرف ش ا ل ق ص ة ج ا ي مهاجر الان ب د أ سهيل ا بن عمرو يجر ابنه يريد يوديه الى معسكر الكفار القريب ي س ل م لهم ويرجع يكمل الصلح ابو جندل ما ه مصدق اللي قاعد يجري الان قاعد يرجعون بعدما هاجر يرجعون للكفار ولا يمنع سهيل ا بن عمرو من فعل ذلك و ب د أ يصرخ يا رسول الله تعيدني الى الكفار يفتنوني في ديني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا جندل اصبر واحتسب لعل الله يجعل لك و ل أ ص ح ا ب ك مخرجا ابو جندل ما هم صدق كيف يتركوه ف ب د أ يصرخ لا تتركوني لهم يفتنوني في ديني ب د أ المسلمون يذكرون اي ذل هذا واحد منهم يسحب هكذا ويعاد ا ل الكفار وهم ينظرون فزاد أ ل م ه م وزادت حرقتهم وزادت كراهيتهم لهذا الصلح الذي جرى فبداوا يبكون ا ل ل ي تحرك منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام ومشى سؤال ب ن عمرو يجربنا وعمر بن الخطاب ماشي جنب ابو جندل ويقرب للسيف. يقرب السيف يقول يا ابا جندل انما المشركون نجس وانما دم احدهم دم كلب يعني دم المشرك مثل دم الكلب ليس له قيمه ة يقول و يقول ف س ر هذا ي اريد ان ي أ خ ذ السيف ويقتل اباه طبعا هنا ليش ما هو عمر يقتل سهيل بن عمرو لان في صلح ط ب ليش يجرع ابو جندل ابو جندل ليس جزء من هذا الصلح ابو جندل خارج عن هذا الصلح لانه ما خ ض ع ل ق ي ا د ة المسلمين ولذلك يقول الفقهاء يسع الفرد الذي ليس في ج م ا ع ة المسلمين ما لا يسع ا ل ج م ا ع ة العضو في ا ل ج م ا ع ة ما يستطيع يتصرف الا بالتزام بمواقفها بينما الفرد هو في حل ليس ملتزم يسمونه الفرد السائب في الفقه فهذا ليس ملزم بقوانين واتفاقات وعهود هذه ا ل ج م ا ع ة فجر ابو جندل يقول عمر بخطاب فظن الرجل بابيه ما احب ان يقتل اباه ولا كان يستطيع ياخذ السيف ويقتل سهيل ولا يكون هناك ع ق و ب ة على المسلمين لان ابو جندل ليس جزء من الصلح فجر ابو جندل وزاد الامر على المسلمين ثم عاد سهيل بن عمرو وكتب الصلح وتم الامر وبدا قريش الان تنتظر رحيل المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فقال في المسلمين قال لهم يعني تحللوا و ا ر ج ع و ا فقام عمر قال يا رسول الله أ ل س ت اخبرتنا اننا ت ي البيت ونطوف به النبي صلى الله عليه وسلم كان قد راى رؤيا في المنام ان المسلمين يذهبون الى البيت ويطوفون به ويحلقون ويقصرون و أ خ ب ر المسلمين بهذه الرؤيه في الطريق إ ل ى م ك ة فعمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيه أ ل س ت اخبرتنا باننا ناتي البيت ونطوف به فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا عمر ف ا خ ب ر ت ك انا ن أ ت ي هذا ه العام انا قلت لك ان هذا سيحدث هذه ا ل س ن ة فقال لا طبعا تضايق المسلمون اكثر عمر بن الخطاب يريد يعمل ش ي ء فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترضى بهذا الصلح الست المسلمين قال نعم قال اليسوا بالكافرين قال نعم قال فكيف نعطي الدنيا من ديننا كيف يكون الصلح لصالحهم قال ان معي ربي ولن يضيعني عمر ك أ ن ه يريد جواب يطمئن اكثر فذهب الى ابي بكر الصديق قال يا ابا بكر أ ل س ن ا بالمسلمين قال نعم قال أ ل ي س بالكافرين قال بلى قال فكيف نعطي ا ل د ن ي ا من ديننا فهنا رد عليه ابو ك ر رد اسكته به قال يا عمر هذا رسول الله ف ل ز م غرزه يعني اين ما يدوس دوس لا تعمل ش ي ء ا اخر فسكت عمر لكن مازال ق ل ب ا ممتلئ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الامر وخلاص استقروا على هذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم بان يتحللوا خلاص انزعوا الان الاحرام احلقوا رؤوسكم وانزعوا و نرجع فما قام احد النبي صلى الله عليه وسلم استغرب اول مرة الآن المسلمين استغرب احد قام وهو قد أمرهم انهم يتحللوا فخشى النبي صلى الله عليه وسلم ان ي أ م ر ه م م ر ة اخرى فينزل عليهم غضب الله فتركهم ي أ م ر ه م بامر ولا يطيعون تركهم وهم جالسين مترددين ما يدرون ماذا يفعلون كيف يتحللوا وقد نووا العمره كيف تردهم قريش فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين مغضب كيف ما يطيعوا له امره دخل خ ي م ة كانت معه ام س ل م ة رضي الله عنها ف ر أ ت ه حزينا فبحكمتها رضي الله عنه احيانا ا ل م ر أ ة سبحان الله يكون ر أ ي ه ا أ س د من ر أ ي الرجال فلما ر أ ت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال ما لك قالها قال يعني أ خ ب ر ه ا بالخبر أ م ر ت ه م ولم يطيعوني و أ خ ش ى لو أ م ر ه م م ر ة أ خ ر ى ينزل عليهم غضب الله قالت يا رسول الله قم أ ن ت فتحلل إ ذ ا ر أ و ك تحلل تعرفون ا ل م س أ ل ة انتهت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل خ ي م ة ونادى اين الحلاق فجاءه قال احلقلي ف ب د أ الحلاق يحلق ر أ س النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا ان خلاص ما في ف ا ئ د ة انتهت ا ل ع م ر راحت عليهم فقام بعضهم يحلق ر أ س بعض فمن ش د ة غضبهم وانزعاجهم ب د أ و ا يجرحون بعض من هذا الامر فالنبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى بعضهم يقصر فقال ق المحلقين قال قال والمقصرين ا الله يا الله ل رسول رحم رحم الله المحلقين قال والمقصرين ا يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين ا يا رسول الله قال والمقصرين ا ف أ ذ ن لهم بالتقصير في ق ص ة ا ل ح د ي ب ي ة نزلت س و ر ة الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا وقيل نزلت ا ل آ ي ا ت فجعل من دون ذلك فتحا قريبا اللي هو ا ل ح د ي ب ي ة ليش ا ل ح د ي ب ي ة سميت فتح انظروا ماذا حدث من ب د ا ي ة الاسلام الى ا ل ح د ي ب ي ة كم س ن ة ث ل ا ث ة عشر س ن ة في م ك ة و ا ل ح د ي ب ي ة ست سنوات تسع ة عشر س ن ة الذين خرجوا مع المسلمين في ا ل ح د ي ب ي ة المقاتلين الف و ا ر ب ع م ا ئ ة ا ذ ا تسع ة عشر س ن ة ا ل نتائج الف و ا ر ب ع م ا ئ ة رجل فتح م ك ة بعد ذلك بسنتين اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ع ش ر ة الاف ما الذي تغير في سنتين نتائج اعظم من تسعه عشر س ن ة ما الذي تغير الذي تغير هو انه بهذا ا ل ص و ح بهذه ا ل ه د ن ة فتح الباب ل ل د ع و ة بدون عوائق ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه لما يتحاور الناس مع الاسلام الاسلام يغلب لما يكون الحوار فكري ما في عنف ما في ازعاج ما في ضغط ما في منع ما في تشويه يغلب الاسلام وهذا الذي كان يحتاج الاسلام ولذلك سميت فتح لان بنتائج ا ل ح د ي ب ي ة تحقق ما لم يتحقق في ت س ع ة عشر س ن ة من نتائج ا ل ح د ي ب ي ة كذلك ان بعد ا ل ح د ي ب ي ة حدثت خيبر فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على معقل اليهود ودخول م ع ر ك ة مع اليهود كان صعب جدا لولا ا ل ح د ي ب ي ة لان لولا ا ل ح د ي ب ي ة لساعدت قريش اليهود لكن الان النبي صلى الله عليه وسلم حيد قريش فتفرغ لاعدائه من غير قريش فكل هذا يؤدي الى الفتح اخر ما نتحدث عنه في صلح ا ل ح د ي ب ي ة هو ق ص ة ابو بصير طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد لما تم الصلح اطلق عثمان بن عفان وكان مع المسلمين ابو بصير رضي الله عنه لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى ا ل م د ي ن ة ايضا خرج مهاجر بعد مجندل خرج مهاجر الى ا ل م د ي ن ة وسار هذه ا ل م س ا ف ة ا ل ط و ي ل ة ولحقه اثنين من كفار قريش يريدون ان يرجعونه وصل الى ا ل م د ي ن ة دخل المسجد فقال يا رسول الله جئتك مهاجرا فورا بعد اثنين ل ا من الكفار قال و ا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك تعيد الينا حسب الشروط قال نعم خذوه فالان جرب ابو بصير وهو يصرخ كيف تعيدوني بعد ما هاجرت كل ه المسافه سلموني هكذا قال يا ابا بصير, الله يا بصير لعل الله يجعل لك و ل أ ص ح ا ب ك مخرجا خرج ابو بصير اول ما خرجوا من ا ل م د ي ن ة عند ابي ابار علي عند ذو ا ل ح ل ي ف ة جلسوا يرتاحون مع اسيرهم فابو بصير استطاع يفلت اخذ سيف واحد منهم فقتله و ب د أ يتبع الثاني بالسيف هذا شاف الموت اين يذهب اقرب مكان ا ل م د ي ن ة فتوجه نحو ا ل م د ي ن ة و ابو بصير وراء بالسيف وهذا يركض و هذا وراء بالسيف حتى يقوم و له غبار من ش ب ة وكذا يغبر الدنيا فتوجه اين الى المسجد و ابو بصير وراه دخل المشرك المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ر آ ه الغبار عليه فقال لقد ر أ ى هذا الموت او والله لقد رأى هذا لقد ر أ ى هذا ذعرا ر أ ى الفزع فقال الرجل قتل والله صاحبي واني لمقتول والاصرح يقتلني فدخل ابو وصير قال يا نبي الله قد و اوفى ل ل ه الله بذمتك انت سلمتني لهم ووفيت العهد الذي بينك وبينهم وقد رددتني اليهم انت سويت اللي عليك الان ليس لك دخل في فانجاني الله منهم فاتركني يعني لا تتدخل في ا ل م س أ ل ة انا م ا اخاطع لك الان انت سويت اللي عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم انا اديت اللي علي انت اللي ضيعته فالمشرك قال يا محمد سلمه لي حسب العهد قال قد فعلت انا سلمت لك انت اللي ضيعته انا اديت اللي ع ل ي فهنا اسقط في ي الكافر النبي صلى الله عليه وسلم ادى اللي عليه فهو بصير قال يا رسول الله دعني اسكن ا ل م د ي ن ة قال لا ف و سكنت ا ل م د ي ن ة يكون نقبل العهد قال اذن دعني اذهب حيث اشاء قال انا مالي شغل فيك انت وذاك اذهب انت حر انت لست تحت امري ما هو خاضع ل ق ي ا د ة المسلمين فخرج ابو بصير ومعه السيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ك ل م ة سمعها ابو بصير وانتشرت قال والى امه مسعر حرب لو كان معه رجال لو هذا معه رجال يشعر الحرب اشاره يعني يا ابا بصير استمر في ازعاج هؤلاء الكفار ابو بصير لما وصلت الخبر توجه ما رجع الى م ك ة توجه الى العيس ا ل م ن ط ق ة ا ل ج ب ل ي ة اللي فيها الكهوف والاشجار اللي تكلمنا عنها قبل قليل ف ل ج أ اليها وانتشر الخبر وصل الى المسلمين اللي في م ك ة اللي ما هم قادرين يهاجمون فاول من ترك م ك ة ابو جندل ما ذهب الى ا ل م د ي ن ة لانه يعلم سيعيدونه الى الكفار فذهب الى العيس وشكل الاثنين ع ص ا ب ة بدؤوا يهاجمون ق و ا ف ل قريش ب د أ المسلمين ا ل آ خ ر ي ن اللي في م ك ة يذهبون إ ل ى ا ل ع ي ص حتى تجمع في ا ل ع ي ص سبعين ر ج ل من المهاجرين هؤلاء ب د أ و ا يهاجمون قوافل قريش أ ر س ل ت قريش إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال و ا يا محمد أ ي ن العهد الذي بيننا وبينه قال أ ن ا على العهد قالوا فما بال أ ب و بصير و أ ص ح ا ب ه قال هذا أنا س لو م لكم ما فيهم ت لشغل قال ل إذا قاتلناهم ما تتدخل قال أ ن ا ما أ ت د خ ل أ ن ا بيني وبينكم ه د ن ة ما أتدخل ف أ ر س ل ت قريش جيشا إ ل ى ا ل ع ي ص ليقاتلوا ابو بصير واصحابه فرفض أ ب و بصير الخروج لهم يريد يشتغل ب ط ر ي ق ة حرب العصابات ما يهاجمهم جيش بجيش جاء الجيش انتظر وما يحد يخرج له رجعوا كل ما م ر د ق ا ف ل ة هجموا عليها فانقطعت القوافل عن قريش ا ل آ ن المسلمين الجدد اللي اسلموا خارج م ك ة وخارج ا ل م د ي ن ة وخارج ا ل ع ي ص ب د أ و ا يفكروا ق ا ل و ا إحنا ليش نذهب إ ل ى ا ل م د ي ن ة فنحكم ب ا ل ا ت ف ا ق ي ة اللي مع قريش ليش ما نذهب ونساعد ابو بصير ف ب د أ المسلمين الجدد ما يهاجرون ذ ب و ن م ي ه ا الى ا ل م د ي ن ة ب د أ و ا يهاجرون الى ا ل ع ي ص حتى تجمع في ا ل ع ي ص ث ل ا ث م ا ئ ة رجل صار جيش في ا ل ع ي ص حاولت قريش بكل ط ر ي ق ة تقطع هذا الخطر ما استطاعت من ق و ة ابو بصير والذين معه من. ج ر أ ت ه م وقدراتهم ا ل ق ت ا ل ي ة وحرب العصابات اللي اتخذوها ما مرت لقريش ق ا ف ل ة ا ل آ ن هم كل الفعل للصلح عشان تمر قوافلهم ا ل آ ن نوز عزلهم كسب الصلح وفي نفس الوقت قوافلهم ما تمر ثم أ ب و بصير و ج م ا ع ة زادوا ا ل أ م ر فقطعوا ليس قوافل ا ل ت ج ا ر ة حتى قوافل الطعام قريء م ك ة ما فيها طعام فانقطع الطعام عن م ك ة و ب د أ ت ا ل م ج ا ع ة في م ك ة حاولت قريش بكل ط ر ي ق ة ان تقضي على هذا الخطر ما استطاعت فارسلوا ابو سفيان على ر أ س وفد الى ا ل م د ي ن ة قالوا يا محمد نناشدك الله والرحم هذا الشرط اللي بيننا وبينك اللي في صلح الحديبيه ان الذي يخرج من م ن م ك ة يرجع ما نريده خذهم خلهم عندك تحت الصلح خلوا قوافلنا تمر فالنبي صلى الله عليه وسلم ر أ ف ة و ر ح م ة بهم قبل التنازل عن هذا الشرط ر أ ي عن هذا ا ل ا ل ل ي كان المسلمين يعتبرونه لصالح الكفار وهو في ا ل ح ق ي ق ة كان لصالح المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر قال انظر انت اللي كنت تعترض وتقول هذه دنيه في ديننا وتعتبرها لصالح الكفار انظر فقال عمر يا رسول الله قد علمت ان ر أ ي ك اكثر ب ر ك ة من ر أ ي ي واستمر صلح ح د ي ب ي ة ل م د ة عامين هو العهد عشر سنين لكن استمر فقط ل م د ة عامين بسبب نقد بني بكر للصلح ب م ع و ن ة قريش